الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب ثم قلت باب إذا شغل فعلا أو وصف ضمير رسم سابق أو ملابس لضميره عن نصبه وجد نصبه بمحذوف منافر للمذكور امتلى ما يختص بالفعل كدين الشرقية وهلا ومتى وترجح امتلى ما الفعل به اين كالهمزة وما النافية او عاطفا على فعليه غير مصفول بان نحو بشرا منا واحدا نتبعه والأنعام خلقها لكم أو كان المشغول طلبا ووجب رسول بالابتداء ان تلا ما يختص به كإذا الفجائية أي تلاه ما له الصدر كزيد هر وهذا خارج عن أصل هذا الباب مثل وكل شيء فعلوه في الزبر وزيد ما أحسنه وتوجح في نحو زيد ضربته واستوى في نحو زيد قام وعمرا أكرمته وأقول هذا الباب المثنى بباب الاشتغال وحقيقته أن يتقدم اسمه ويتأخر عنه عامل هو فعل أو وصفه وكل من الفعل والوصف المذكورين مشتغل عن نصبه له بنصبه لضميره لفظا كزيدا ضربته او محلا كزيدا مررت به او لما لابس ضميره نحو زيدا ضربت غلامه او مررت بغلامه والاسم في هذه الامثله ونحوها أصله أن يجوز في وجهان أحدهما أن يرفع على الابتدال فالجملة بعده في محل رفع على الخبرية والثاني أن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور فلا موضع للجملة بعده لأنها مفسرة وفهم من قول فعل أو وصف أن العامل ان لم يكن أحدهما لم تكن المسألة من باب الاشتغال وذلك نحو زيد إنه فاضل وعمر كأنه أسد وذلك لأن الحرف لا يعمل فيما قبله وكذلك نحو زيد براكه وعمر عليكه لأن اسم الفعل لا يعمل فيما قبله وما لا يعمل لا يفسر عامله ومن ثم لم يجز النصب على الاشتغال في نحو وكل شيء فعلوه في الزبري وذلك زيد ما احسنه لأن فعلوه صفة والصفة لا تعمل في الموثور وفعل التعجد جامل فهو شبير بالحرف فلا يعمل فيما قبله لا سينا وبينهما ما التعجبية ولها الصدر وكذلك زيد أمى الضاربه لأن الموصوله فلا يتقدم عليها مع سلكه ثم الاسم الذي تقدم وبعده فعل أو وصف وكل منهما ناصب لضميره أي لسلبيه ينقسم خمسة أقسام أحدها ما يترجح نصبه وذلك في ثلاث مسائل إحداها أن يكون الفعل المشغول طلبا نحو زيد نضربه وعمرا لا تهمه الثانية أن يتقدم عليه أداة يغلب دخوله على الفعل نحو أبشرا منا واحدا نتبعه الثالثة أن يقترن الاسم بعاطف مسبوق بجملة فعلية لم تبن على مبتدأ كقوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم الثاني ما يترجح رفعه بالابتداء وذلك في ما لم يتقدم عليه ما يطلب الفعل وجوبا أو ربحانا نحو زيد ضربته وذلك لان النصب محوج الى التقدير ولا طالب له والرفع غني عنه فكان اولى لأن التقدير خلاف الأصل ومن ثم منعه بعض النحويين ويرده أنه قرر جنات عدن يدخلونها سوره انزلناها بنصب جنات وسوره الثالث ما يجب نصبه وذلك فيما تقدم عليه ما يقلب الفعل على سبيل الوجود نحو إن زيدا رأيته فأكرمه الرابع ما يجب رفعه وذلك إذا تقدم عليه ما يختص بالجمل الاسمية كإذا الفجائية نحو خرجت فإذا زيد نضربه عمه وإجازة أكثر النحوين له النص بعد سهل الحاله بين الاسم والفعل شيء من أدوات التصدير نحو زيد هل وعمر ما لقيته الخامس ما يستوي فيه الامران وذلك اذا وقع الاسم بعد عاطفة مسبوق بذمه فعليته مبنيه على مبتدئه نحو زيد قام وعمرا اكرمته وذلك لأن الجنة السابقة تسمية الصدر فعلية العجز فإن راعيت صدرها رفاته وإن راعيت عجزها مصد فالمناسبة حاصله على كل التقديرين فلذلك جاز الوجهان على السواء وقد جاء التنزيل بالنصب قال الله تعالى الرحمن علم القرآن الآيات الرحمن مبتدا وعلم القرآن جملة فعلية خبر والمجموع جملة اسميه ذات وجهين والجملتان بعد ذلك مع على الخبر وجملته والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان معترضتان والسماء رفعها عطف على الخبر ايضا وهو محل الاستشهاد ثم قلت باب يتبع ما قبله في الأعراب خمسة أحدها التوكيد وهو دوابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول فالأول نحو جاءني زيد نفسه والزيدان او الهندان أنفسهما والزيدوما أنفسه والهندات أنفسهما والعين كالنفس والثاني نحو جاء الزيدان كلاهما والهندان كلتاهما واشتريت العبد كلهم والعبيد كلهم والأمت كلها والذباء كلهم ولا تؤكد نكرة مطلقة وتؤكد بإعادة اللفظ أو المرادف نحو دكا في جاد سبلا ولا يعاد ضمير متصف ولا حرف غير جوابين إلا مع ما اتصل به، وأقول: إذا استيفت العوامل مع مولاتها فلا سبيل لها إلى غيرها إما بالتبعي والتوابع خمسة نعت وتوكيد وعطف بيان وبدل وعطف نسق. وقيل أربعة فأدرج هذا القائل عطف البيان والنسق تحت قوله والعطف، وقال آخر شدة فجعل التأكيد النفظية بابا وحده والتأكيد المعنوي كذلك ومثال المقرر لأمر المتبوع في النسبة جاء زيد النفشه فانه لولا قولك نفسه لجوز السان كون الجائي خبره او كتابه بدليل قوله تعالى وجاء ربه اي امره ومثال المقرر لامره في الشمول قوله عز وجل فسجد الملائكه كلهم اجمعون اذ لولا التاكيد لجوز السامع كون الساجد أكثر ويجب في المؤكد قومه معرفه وشذ قول عائشه رضي الله عنها ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله الا رمضان وقول الشاعر لكنه شاقه ان قيل ذا رجب يا ليت عده حول كله رجب وانشده ابن مالك وغيره يا ليت عده شهر وهو تحريف ويجب في التأكيد كلمه مضافا إلى ضمير عائد على المؤكد مطابق له كما مثلنا ويستثنى من ذلك أجمع وما تصرف منه فلا يضفن لضمير تقول اشتريت العبد كله أجمع والأنثة كلها جمعاء والعبيد كلهم أجمعين والإماء كلهم جمع ويجب في النفس والعين إذا أكد بهما أن يكون مفردين مع المفرد نحو جاء زيد نفسه عينه وجاءت هند نفسها عينها مجموعين مع المجموع نحو جاء الزيدون أنفسهم أعينهم والهندات أنفسهن أعينهن واما اذا اكد بهما المثنى ففيهما ثلاث لغات افصحها الجنه فتقول جاء الزيبان انفسهما اعينهما ودونه الافراد ودون الافراد الدفنيه وهي الايده الجاريه في قول قطعت رؤوس الكبشين مسالته قال بعض العلماء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون فائدة ذكر كل رفع وهم من يتوهم أن الساجد البعض وفائدة ذكر أجمعون رفع وهم من يتوهم انهم لم يسجدوا في وقت واحد بل سجدوا في وقتين مختلفين والاول صحيح والثاني باطل بجميل قوله تعالى لاغوينهم اجمعين لان اغواء الشيطان لهم ليس في وقت واحد فدل على ان اجمعين لا تعرض فيها لاتحاد الوقت وإنما معناه كمعنى كل شياء وهو قول جمهور النحويين وإنما ذكر في الآية تأكيدا على تأكيد كما قال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم ريبة ثم قلت الثاني نعته هو تابع مشتق او مؤول به يفيد تخصيص متبوعه او توضيحه او مدحه او ذمه اي تاكيده او الترحم عليه ويتبعه في واحد من اوجه الاعراب ومن التعريف والتنكير ولا يكون اخص منه فنحو بالرجل صاحبك بدل ونحو بالرجل الفاضل وبزيد الفاضل نعته وأمره في الافراد والتذكير وقضى بهما كالفعل ولكن يترجح نحو جاءني رجل قعوب غلمانه على قاعده وأما قاعدون فضعيف ويجوز قطعه إن علم مكبعه بدونه بالرفع أو النصب واقول مثال المشتقق مررت برجل ضارب أو مضروب أو حسن الوجه أو خير من عمرك ومثال مؤول به مررت برجل أسد أي شجاع ومثال ما يفيد تخصيص المتبوع قوله تعالى فتحرير وقبة المؤمنة ومثال ما يفيد مدحه الحمد لله رب العالمين ومثال ما يفيد ذمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثال ما يفيد الترحم عليه اللهم أنا عبدك المسكين ومثال ما يفيد التوكيد نفخة واحدة وعشرة كاملة ولا تتخذوا إلى هين اثنين وزعم قوم من أهل البيان أن اثنين عطف بيان ويحتاج شرح ذلك الى بسط طويل وقد لهج المعرضون بان النعت يتبع المنعوت في اربعه من عشره والتحقيق ان الامر على النصف في العددين وانه إنما يتبع في اثنين من خمسه وهما واحد من اوجه الاعراب الثلاثه التي هي الرفع والنصب والجر وواحد من التعريف والتنكير فلا تنعط نطرة بمعرفة ولا العكس تقول مرت برجل الفاضل ولا بزيد فاضل كما أنه لا يتبع المرسوع بمنشوب ولا مجرور ولا نحو ذلك ويجب عند جماهير النحويين كلم الموشوفين إما أعرف من الصفه أو مساويا لها فلا يجوز أن يكون دونها فالأولك قولك مررت بزيد الفاضل فإن العلم أعرف من المعرفة بالله والثاني نحو مررت بالرجل الفاضل فإنهما معرفان بالله والثالث نحو مررت بالرجل صاحبك فصاحبك بدل عندهم لا نعته لان المضاف للضمير في رتبه الضمير او رتبه العلم وكلاهما اعرف من المعرف بالالف واللام وان الافراد وضداه وهما التثنيه والجمع والتذكير ضده وهو التأنيس فإن النعط يعطى من ذلك حكم الفعل الذي يحل محله من ذلك الكلام فتقول مررت بامرأة حسن أبوها بالتذكير كما تقول حسن أبوها وفي التنزيل ربنا أخرجنا من هذه القريه الظالم أهلها وبرجل حسنة أمه بالتأنيث كما تقول حسنة أمه وتقول برجل حسن ابواه وبرجل حسن اباؤه ولا تقول حسنين ولا حسنين إلا على لغة من قال أكلون البراغيث وعلى ذلك فقس إلا أن العرب أجري جمع التكسير مجرى الواحد فأجازوا فصيحا مرتب رجل قعود هلمانه كما تقول قائد هلمانه وقيم رجحوه على الإفراد وإليه أذهبه وأما جمع التصحيح فإنما يقوله من يقول أكلوا البلاغثه وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت نحو مررت بمرب القيس الشاعري جاز لك فيه ثلاثة أوجب الإطباع فيخفض والقطع بالرفع بإدماره هو وبالنصب بإضمار فعل ويجب أن يكون ذلك الفعل اخش أو أعني في صفة التوضيح وأمدح في صفة المدح وأذن في صفة الذن فالأول كما في المثال المذكور والثالث كما في قول بعض العرب الحمد لله أهل الحمد بالنصب والثالث كما في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب يقرأ في السب حمالة الحطب بالنصب بإدمار أذنه وبرفع اما على الفتباع او بإدمار هي ثم قلت الثالث عطف البيان وهي تابع غير صفته يوضح مطبعه او يخصصه نحو اقسم بالله أبي حفص عمر ما ينسها من نقد ولا دبر ونحو كساره طعام مساكين ويكبعه في أربعة من عشرة ويجوز اعرابه بدل كله إن لم يجد ذكره كهند قام زيد أخوها ولم ينتمع إحلاله محل الأول نحو يا زيد الحارث وأنا ابن التارك البكري بشري عليه الطير ترقبه قوعة ونحو يا مصر مصر مصر ويمتنع في نحو مقام إبراهيم وفي نحو يا سعيد كرز وقرأ قالون عيسى واقول قولي تابع جنس يشمل التوابع كلها وقولي غير صفة مخرج للصفة فانها توافق عطف البيان في اثابه توضيح المتبوع إن كان معرفه وتخصيصه إن كان نكره فلا بد من اخراجها وإلا دخلت في حد البيان وقيل يوضح متبوعه او يخصصه مخرج لما عدا عطف البيان ومثال الموبح قوله أقسم بالله أبو حفص عمر ما نسان النقب ولا ذبر ومثال العطف المخصص قوله تعالى أو كفاره طعام مساكين في من قرأ ونون الكفارة ورفع الطعام وحكم المعطوف أنه يتبع المعطوف عليه في أربعة من عشرة وهي واحد من الرفع والنصب والجر، وواحد من التعريف والتنكير وواحد من الإفراد والتسمية والجمع وواحد من التذكير والتانيث وكل شيء جاز أعرابه عطف بيانه جاز أعرابه بدلا أعني بدل كل من كله إلا إذا كان ذكره واجبا، كهند قام زيد أخوها على ترى أن الجملة الفعلية خبر عن هند والجملة الواقعه خبرا لا بد لها من رابط يربطها بالمخبر عنه والرابط هنا الضمير في قوله اخوها الذي هو تابع لزيد فإن اسقط لم يصح الكلام فوجب أن نعرم بيانا لا بدلا لأن البدل على نيه للعامل العامل فكأنه من جمله اخرى فدخل الجمله المخبر بها عن رابطه وإلا إذا امتنع إحلاله محل المجموع ولذلك امثله كثيرة منها قول يا زيد الحارث فهذا من باب البيان وليس من باب البدل لان البدل في نية الاحلام محل المدل منه اذ لو قيل والحارث لم يجز لان يا وانا ما يجتمعان هنا ومنها قول الشاعر أنب ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعه فبشر عطف بيان على البكري وليس بدلاً امتناع ابن التالت بشري إذ لا يضاف ما فيه الألف واللام إلى المدرد منها إلا إن كان المضاف صفة مثناه أو مجموعة جمع المذكر السالم نحو الضاربه زيد. والضارب زيد ولا يجوز الضارب زيد خلافا للفراء ومنها قول الراجز وهو ذر إن وأسطار شطر مسطرة لقائل يا نصر نصر نصر, نصر لأن نصر الثاني مرفوع والثالث منصوب فلا يجوز فيه هنا أن يكون بدلا لأنه يرد لا يدوه يا مصر بالرفع ولا يا مصر بالنصب قالوا وإنما مصر الأول عطف بيان على اللفظ والثاني عطف بيان على المحل واستشكل ذلك عند ابن الطرارة لأن الشيء لا يبين نفسه قال وإنما هذا من باب التوكيد اللفظي وتابعه على ذلك المحمدان إن مالك وواعط فإن قلت يا سعيد قرظ بضم لقرظ وجب كونه بدلا وامتنع كونه بوانا لان البدل في باب النداء حكمه حكم المنادى المستقل وقرظ اذا نودي ضم من غير تنوين وأن البيان المفرد التابع لمبنيه فيجوز رفعه ونصبه وينتنع ضمه من غير تمين ومثله في ذلك النعت والتوكيد نحن يا زيد الفاضل والفاضلة ويا تميم أجمعون وأجمعين وكذلك يمتنع البيان في قول قرأ قالوا مئنسى ونحو مما الأول فيه أوضح من الثاني وإنما قال العلماء في قوله تعالى آمنا برب العالمين رب موسى وهارون إنه بيان لأن فرعون كان قد ادعى الربوبيه فلو اقتصروا على قولهم رب العالمين لم يكن صريحا في الايمان بالرب الحق سبحانه وتعالى جل في علاه ثم قلت الرابع البدل وهو التابع المقصود بالحكم بلا واثقه وهو ان بدل كل نحو صراط الذين او بعض النحو من استطاع إليه سبيل أو النحو قتال فيه أو إدراب النحو ما كتب له مصفغاث لثغار بها أو مسيان أو كجاء زيد عمر وهذا زيد حمار والأحسن عطف هذه الثلاثة لبن ويوافق متبوعه ويخالفه في الاظهار والتعريف وضديهما ولكن ما يبدل ظاهر من دمير حاضر الا بدل بعض اشتمال مطلقا أو بدل كل إن أفاد الإحاق وأقول البدل في اللغة العوام وفي التنزيل عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها وفي الاستطلاحي ما ذكره والتابع جنس يشمل جميع التوابع والمقصود بالحكم فصل مخرج من النعت والبيان والتأكيد فإنهن متنمات للمقصود بالحكم لا مقصودة بالحكم ولنحو جاء القوم لا زيد فإن زيدا منفي عنه الحكم فلا يصح أن يقال إنه المقصود بالحكم ولنحو عمر في جاء زيد وعمر أو فعمر أي ثم عمر أي القوم حتى عمر فإنه مقصود بالحكم مع الأول فلا يصدق عليه أنه مقصود بالحكم بلا واسطة مخدد ل في عطف النسق في نحو جاء زيد بالعمر فإنه وإن كان المقصود بالحكم لكنه إنما يتبع بواسطة حرف العطف وأقسامه ستة. بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اشتمال وبدل اضراب وبدل مصيان وبدل غلط فبدل الكل نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين فالصراط الثاني هو نفس الصراط الاول وبدل البعض نحو والله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيل فمن في موضع خصب على انها بدل من الناس والمستطيع بعض الناس لا كلهم وبدل اجتماع نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه فقتال بدل من الشهر وليس القتال نفس الشهر ولا بعضه ولكنه ملابس له منقوعه فيه وبدل الإضراب كقوله عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليصمي الصلاة ما كتب له نصفها ثلثها ربعها إلى العشر وضابطه أن يكون البدل والمبدل منه مقصودين قصدا صحيحا وليس بينهما توافق كما في بدل الكل ولا كليته ودجتيه كما في بدل البعض ولا ملابسه كما في بدل الاجتماع وبدل النسيان كقولك جاءني زيد عمرو إذا كنت إنما قصدت زيدا أولا ثم تبين فساد قصدك فذكرت عمره وبدل الغلط كقولك. هذا زيد حمار والأصل أنك أردت أن تقول هذا حمار فسبقك لسانك إلى زيد فرفعت الغلط بقولك حمار وسماه النحويون بذل الغلط على معنى بذل رسم الذي هو غلط ألا ترى أن الحمار بدل من زيد وأن زيدا إنما ذكر غلطا انتهى الوجه الأول